لآن ل ا شركه آ ن ا ل الهدى ح للخدمات ع ي ن ل الرحيم مالك يوم الدين ر ح م يوم ن نعبد ن إياك وإياك س ع ي ن التقنيه ا ص ر ا ا ط ل م س ي ي م صراط ا ل ذ أنعمت ع ل م عليهم لا خ ي موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ع ر و ف ف ع ل ذلك ابتغاء و ا ر ط ا ت الله فسوف, فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يشاطط الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع, ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى م و س و ر ه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ل ح س ن ا يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون م ن د و ن ه إ ل ا إ ن ا ب ل س ي للعلوم ر ي د ا ل ا س ل ا ل ل ه و ل أ ض ل و ن ه م ولنبلونهم و ل ل م ر ن ه م فليبتكن آ ذ ا ن ا ل أ ن ع ا م و ل ل م ر ن ه م فليغيرن خلق الله يتخذ ا ل ش ي ط ا ن و ل ي ا من د و ن ا ل ل ه فقد خ س ر ف س ر ا م ب ي ن ي ي ع د ه م ولمن وما you、uh -huh.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 ل س ب أ م ا ل ي ك م ولا أ م ا ل ي أ ه ل الكتاب من يعمل سوءا يجزى سوء به ولا يجد له من دون الله و ل ي ه و م و س و ع ن ا ل ص ا ل ح ا ت من ذكر أ و م ن ل ا و ل ا م ي ه الجنة و ل ا ي ظ ل م و ن ن ي ر ا ومن أ ح س ن د ي ن م ل ل س ل م و ج ه ه ل ل ه وهو م ح ي ن واتبع مله ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا ولله ما, في السماوات ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء